فكتابٍهُ آيات محكَمٌهُ أُم الكثَارهُ أُم الكتَال وَأخر مشالاد فَأَََّّينَ في قُلوبِهِ زَيغُون فَتون ماَا تشبه فتعون ماَا ما تشاب منِنْه بَتِ غفثمَةِ ووبَت وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاشِدُونَ فِي الْحِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِكُلِّ مُنْعَذِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا وأب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلق